بصوت ريهام حمدي ألم بكم في الرحلة رقم 3345 للخطوط الجوية تونسية عدلت ندى قادها وأغمضت عينيها استعدادا لإقلاع الطائرة استرخت وسرحت أفكارها لبرها حين فتحت عينيها مجددا كانت الطائرة قد حلقت عاليا فوق بيروت ومالت بمسارها نحو الجنوب قربت ندى رأسها من النافذة لتطل على المشهد من عل قربت ندى رأسها من النافذة لتطل على المشهد من عل فأشرفت على القرى اللبنانية المتناثرة حول التجمع الحضري البيروتي أحست بكف تربت كفها في حنان التفتت لتجد والدتها التي اتخذت المقعد المحاذي لها تبتسم في تواطؤ بدلتها ابتسامة وديعة راضية الحمد لله كم هي سعيدة اليوم بما آلت اليه علاقتها بسونيا، مرتا بفتره اضطراب شديد، وضرب الاعصار البيت الصغير ليتناثر أفراده كحبات العقد المنفرد، لكن اليوم كل شيء عاد إلى سابق عهده، بل افضل ادخلت يدها في حقيبة يدها، تبحث عن الكتاب الذي أعدته لرحلتها، ستشغل نفسها ببعض القراءة حتى تختصر ساعات السفر، لكنها بدل أن تخرج الكتاب، أخرجت مفكرتها القديمة التي ترقد منذ زمن في قاع الحقيبة توقفت للحظات وقد حركت المفاجأة في نفسها أشياء وأشياء لكن سرعان ما ارتسمت على شفتيها ابتسامة شاحبة وهي تذكر تلك الأيام الخوالي كانت قد بدأت تكتب فيها بعد أن تعافت من مرضها الذي تل وفات ريما كتبت عن علاقتها بريمة وما تركه مرورها بحياتها من أثر كهبة نسيم رقيق يحمل حبات الطلع لقاح الزهور ثم استمرت تسترد كل الحوادث التي تلت سجلت انفعالاتها وأفكارها ووضعت فيها خلاصة تجربتها لم تتوقف عن الكتابة فيها حتى أخرجها صوت مضيفة الطائرة من أفكارها وهي تقول بصوت مخملي وابتسامة مريحة على شفتيها ماذا تشربين أنستي؟ عصير برتقال سرحت للحظات وهي تراقب حركات المضيف المتناسقة وهي تعد الطلب. تناولت طبق الطعام ووضعته على الطاولة المتحركة أمامها دون أن تأخذ منه شيئا. لم تكن جائعة أو لعل اجتياح الذكريات أخذ منها ما تبقى من شهيتها بعد لقاء سماح. تناولت كوب العصير ورشفت منه بضع رشفات ثم عادت لتتأمل غلاف المفكرة الصغيرة. أخذت نفسا عميقا. قبل أن تفتح الصفحات الأولى التي خطها قلمها منذ بضع سنوات تسارعت أنفاسها وهي تتنقل بين الصور التي عادت إلى ذاكرتها كأنها عاشتها بالأمس كانت مغامرات حقيقية أعطت لكينونتها بعدا آخر وسقط قلبها نوعا من الحياة لم تتذوقها من قبل ولن تتذوقها من جديد أبدا أن تكون إلى جانب من تحب وتشارك أسراره وحياته الخفية أن تكون معه مهما كان الخطر وتنظر في عينيه حين يشتعل فيهم الحماس والغضب والحمية أن تعيش من أجل قضية تبنتها حتى صارت قضيتها ومحرك أيامها ولياليها أن تراقب عداد الدقائق والثواني وتنقطع أنفاسها في انتظار الغد الذي تأخر عن العادة وترقص نبضات قلبها على نسق الحياة السياسية والعسكرية للبلاد لحظات فريدة ستظل محفورة في ذاكرة قلبها لن تذكرها إلا بالشوق والحنين. ابدا لن يخالط احاسيسها الندم رغم فداحة خسرتها يوما ما ستكتب رواية عن تلك الفترة من حياتها لتقاسم تجربتها الاف البشر وتعلمهم معنى المقاومة ومعنى الأرض وايضا معنى الحب والإيمان ذات يوم قال لها أحمد بعد أن أنهيا مهمة معا أشعر بالخوف نظرت إليه في دهشة لم يكن قد تحدث يوما عن الخوف أو أبدا شيئا منه لكنه أضاف أخاف أن اواجه حياتي حين تنتهي الحرب وأخاف عليك أيضا غمرها ذلك الشعور اللذيذ وأمتعها أن تشعر به يخاف عليها واحميها لكنها لم تفهم كل شيء كم ستكون حياة البشر الفانين عسيرة حينها حقا؟ هل تبين لك اخيرا أننا ننتمي إلى مخلوقات الظلال؟ ابتسم لدعابتها ثم قال في ثقة نعم هل تعلمين أن الناس لا يعرفون عنا سوى نهاياتنا؟ عندما نموت نصبح رمزا للجهاد والمقاومة والرمز لا حياة شخصية لديه ولا احتياجات لديه هدف فقط من أجله يعيش ومن أجله يموت بهذا المعنى نكون مخلوقات ظل تهفو إلى نور نكون قد عبرنا إلى منطقة النور حين نستشهد كينونتنا منذ زمن هي كينونة هذا الرمز كل نفس يتردد في صدورنا هو في سبيل الله فكيف نعود إلى حياة البشر الفانين؟ نحيا لنأكل ونقرأ ونتفسح وننام لنعيد الكرة في اليوم التالي؟ التكرار تلك الكلمة المقيتة أليس التكرار هو طابع جهنم؟ جسد يحترق ثم يكسى لحما ليحترق مرة أخرى كأن شيئا لم يكن؟ حين ينتهي كل هذا ويحل السلام في الجنوب ألا تصبح حياتنا جحيما من الحركات الروتينية المكررة؟ اخاف إن نحن ذقنا حياة الاستقرار والفراغ أن نفقد هدفنا ونصبح اشخاصا عاديين أن نستسلم لنمط الحياة السهلة لم يكن لي هدف في الحياة غير المقاومه فهل يمكنني هل يمكننا أن نشد الرحال باتجاه أهداف أخرى؟ هذه الفكرة تخيفني لست ادري إن كنت سأقدر على مواجهة حياة عادية لا أتعرف إلى نفسي إلا من خلال المقاومة لقد خلقت لانجز هذه المهمة وأقضي نحبي وأنا أفعل ذلك نرجو شد الأحزمة بعد قليل نبدأ رحلة الهبوط انتبهت من رحلتها إلى الأمس البعيد وقد أوشكت رحلة الحاضر على الانتهاء لم تشعر بمرور الوقت مع انغماسها في قراءة مذكراتها ابتسمت وهي تغلق المفكرة وتدسها في حقيبتها من جديد عادت إلى واقعها تتأمل ما آلت إليه حياتها حياة التكرار الروتينية التي تحدث عنها أحمد هل تراها فقدت هدفها كما تنبأ؟ ماذا عنك يا أحمد؟ أتراك أنجزت وعدك ورحلت مع انتهاء مهمتك؟ أصبحت العبرات قريبة قريبة جدا ابتلعتها بصعوبة وهي تشيح بوجهها باتجاه النافذة من جديد ها هي تطل على بحيرة تونس وتميز اول البيوت البيضاء من معالم المدينة منذ قليل غادرت جنوب لبنان وها هي تقترب خطوة أخرى من وجهتها جنوب تونس ما زالت أمامنا رحلة طويلة عبر البر حتى نصل إلى جربة. هزت رأسها متفهما دون أن تلتفت إلى والدتها نعم ستكون أمامها رحلة طويلة أخرى إلى الماضي حتى تصل إلى محطتها فلتعيش معه آخر اللحظات قبل أن تشفى منه إلى الأبد وتبدأ رحلتها الجديدة هناك في حقيبة يدها تحت المفكرة كانت ترقد صورة وحيدة في الظلام صورة من الماضي وكم الشفاء منها صعب صعب جدا توقفت نداء مواجهة المكتبة للحظات لتتأمل أغلفة الكتب المعروضة ثم دلفت إلى المبنى استقبلتها الموظفة التي كانت تهتم بزبون آخر بابتسامة عريضة كيف حالك أني ندى سأكون تحت أمرك بعض لحظات هزت ندى رأسها وهي تحييها بدورها وتبادلها الابتسامة ثم توجهت مباشرة إلى القسم الذي يهمها اصبحت تعرف المكان جيدا وتجد ضلتها بسرعة فهي لم تكن تبحث عن كتاب محدد بل تلتهم بشراهه كل ما تقع عليه يداها من الكتب الدينية منذ بضعة أسابيع أصبحت تتردد بانتظام على هذه المكتبة في الحي القديم، لم تعد مكتبة الكلية تكفيها، ووجدت نظام هذه المكتبة مناسبا جدا لميزانيتها المحدودة، اشترت كتابا واحدا، ثم أصبح بإمكانها استبداله بكتاب آخر لقاء مبلغ زهيد، وهكذا دواليك، مررت سبابتها على جانب الرف ببطء، وهي تقرأ العناوين في اهتمام، رفعت نفسها على أطراف اصابعها لتجذب كتابا من الرف العلوي. كانت قد شرعت في تصفحه حين اقتربت منها الموظفة. التوراة، القرآن والعلم. كتاب الدكتور موريس بوكي. إنه كتاب جيد. أحسنت الاختيار. حقا؟ عنوانه بدا لي مميزا. موريس بوكي جراح فرنسي اعتنق الإسلام وأهتم بدراسة الكتب المقدسة. وقد وضع في كتابي هذا خلاصة أبحاثه. بخصوص علاقة كل من العهد القديم والعهد الجديد والقرآن بالعلم وقد توصل إلى نتائج مدهشة قلبت نادا الصفحات في تفكير ثم هزت رأسها وهي تبتسم مجددا ساخذه إذن دفعت الثمن ووضعت الكتابة في حقيبة يدها ثم اتخذت طريق العودة صارت تعرف الكثير عن الإسلام كتاب السيرة النبوية ودروس الفقه مع معريمة كانت البداية وها هي تتابع مشوارها بأسلوبها الخاص صارت تعرف الكثير أيضا عن التوراة. كانت تحسب نفسها ملتزمة وعارفة بدينها لكنها اكتشفت أن ما تعرفه هو القليل الذي تعلمته على يدي استاذها حين بدأت بحثها بدأت المفاجأة بالظهور اكتشفت أن ما تعلمته من التوراة لا يعد أن يكون بضع مقاطع منتقاة بعناية حتى لا تحدث بلبلة في نفس أتباع الديانة اليهودية لكنها كلما قرأت أكثر تفاقمت البلبلة في نفسها لم تتزعزع ثقتها في عقيدتها لكن التفسير والتحاليل التي بين يديها لم تقنعها المفارقات بين النسخ المختلفة واضحة ورجال الدين يحاولون إيجاد التبريرات التي بدت في نظرها أقرب إلى المراوغات لكنها حتى ذلك الحين لم تستطع ان تضع إيمانها موضع شك ظلت تبحث عن التفسير الصحيح والمقنع ربما يحمل إليها هذا الكتاب بعض الإجابات ما ان تخطت عتبة الباب حتى تناهد إليها أصوات صاخبة في الداخل لا شك أن أطفال ميشيل هنا ابتسمت وهي تسرع إلى الداخل عانقت الصغيرين الذين كانا يلعبان في هرج في الردها ثم دخلت إلى غرفة الجلوس حيث تجمعت السيدات كانت دانا حاضرة أيضا ما إن سمعت وقع خطواتها تقترب حتى توقف حديثهن والتفتن إليها مرة واحدة ألقت التحية ثم انسحبت إلى غرفتها لتغير ملابسها بدلها الجو غريبا سكتهن المفاجئ ونظراتهن الجادة كل ذلك بدلها داعيا للقلق ربما كانت هي موضوع حديثهن هزت كتفيها في استهانة وهي تضع حقيبتها على المكتب وتفك غطاء رأسها لا شك أن بعض الظنون بدات تساور والدتها بخصوص نسق حياتها المتغير أشياء كثيرة تحول مجرها في الفترة الأخيرة بعد فترة مرضها وملازمتها للفراش عاد إليها النشاط ودبت في حياتها الحركة ضحكت في خفوت وهي تطالع وجهها في المرآة لا يمكن لهن أن يتخيلن ولو لحظة واحدة ما الذي يشغلها الآن ويعطي معنى جديدا لحياتها ماذا لو عرفنا سرها يوما ما؟ طرقات خفيفة على بابها ثم دخلت دانا تتبختر في أناقتها المعهودة لماذا تأخرتي؟ زوت ندى ما بين حاجبيها في انزعاج وهي تقول لم أتأخر نصف ساعة فقط في المكتبة عقدت دانا ذراعيها أمام صدرها وقالت بلهجة حادة وما يدريني بأنك تحضرين حصصك كلها تزايد استغراب ندى وقلقها أمام إسرار دانا الغريب فهتفت في طجر سيدة دانا سيدة دانا لست مطالبة بتقديم تقرير لك عن كيفية قضاء لوقتي فكفى تعليقات سخيفة لو سمحتي ضحكت دانا في استهزاء وهي تقول بلاجة ذات معنى هل هذا ما علمك إياها الأستاذ؟ قلة الأدب؟ طالعتها ندى في دهشة الأستاذ؟ ما الذي ترمين إليه يا دانا؟ وكأنها قرأت السؤال في عينيها أضاف دانا في جدية وحزن اسمعي هذه اللعبة السخيفة دامت أكثر من اللازم. قلنا فتاة صغيرة لا تزال في طور الاستكشاف لا خبرة لديها في الحياة فلنتركها تجرب وتتعلم ثم توفيت تلك الفتاة اليتيمة فصبرنا حتى تجاوزت الصدمة انت شفيت وتعافيت وماذا الآن؟ ما الذي تنتظرينه؟ ظهرت علامات التحدي في وجه ندى وهي تهتف في غضب انتظر ماذا؟ ماذا تنتظرين لقطع علاقتك بذلك الولد؟ ولد؟ ولد يا دانا؟ أحمد لا يقارن بإيميل الذي رضيت به وتمسكت به حتى أقنعت العائلة كانت تلك الأفكار التي لم تجرؤ على الافصاح عنها اتخذت لهجة جادة وحازمة دانا من فضلك لا تتدخلي هذه أموري الخاصة لست طفلة بل هذا يخص كل العائلة الجميع منزعج وأنت لا تهتمين لا تزالين مراهقة لا يهمني أن تنزعجي أنت أو غيرك هذه حياتي ولا تهم أحدا غيري فتح الباب بقوة وظهرت سونيا وماري زوجة ميشيل هتفت سونيا ما الذي يجري هنا؟ أصواتكم تصل إلى آخر الشارع واصلت ندى الصراخ في عصبية ابنتك العزيزة نسيت نفسها لا يكفي أنها اتخذت قرارها بالارتباط بمن تريد بل تتدخل الآن في قرار غيرها نقلت سونيا نظراتها بين ابنتيها ثم قالت في امتعاض دانا تعالي ثم اضافت مخاطبة ندى سنتحدث في الأمر لاحقا القت دانا نظرة متحديه تجاه ندى وتابعت والدتها في حين هدفت ندى في اصرار لن نتحدث في شيء هذه حياتي كان صوتها قد أخذ في التهدج منذرا بالبكاء اغلقت ماري الباب وأمسكت بذراع ندى لتحملها على الجلوس على طرف السرير لبثت صامته للحظات تنتظر منها أن تهدأ وتتمالك نفسها ثم همست في حنو لا داعي للقلق يا عزيزتي كل شيء سيكون على ما يرام عانقتها ندى امتنان وهي تكتم عبراتها لم تعد تجد من يفهمها في هذه العائلة وحده ميشيل وزوجته ماري لا يزالني يساندانها. لكن هل سيواصلان ذلك؟ إن كل الحقيقة؟ المقاومة كان انضمامها إلى تلك الحركة الشبابية الفتية تحقيقا لأحلام رودتها قبل أن تعرف أحمد ونمت في داخلها مثل نبتة لبلاب متسلقة تتوق إلى نور الشمس بعد أن عرفته كانت تلك الخطوة عتقا من قيود نفسية قديمة لتربية يهودية تنص على الالتزام بمصالح الطائفة وحدها وتنفيسا عن قناعات لطالما اصطدمت بجدار صد قاس من المحيطين بها أحست وهي تنطلق في رحاب حياتها السرية الجديدة بتوحدها مع المثاليات الإنسانية التي آمنت بها بشكل ما كانت في طريقها لتصبح شرنقة لبطل تراجيدي يتحدى الحكمية التاريخية التي كتبت على أسلافه وفق نظرية أمها القدرية وبرعما جنينيا لرمز من رموز المقاومة الوطنية في فلسفة أحمد الوجودية بين هذا وذاك لم تتساءل أين يكون منقعها، لكنها اكتفت بما شملها من صفاء روحي غمرتها به تجربتها المبتدئة رغم ما يحفها من مخاطر عادت ذلك المساء من مهمة توصيل روتينية فقد أصبح هذا النوع من المهام اختصاصها دون منازع فليس هناك آمن من إرسال فتاة يهودية لتزويد المقاومين بالسلاح لغتها العبرية المتقنة وهويتها اليهودية التي لا تدعو للشك تجعلانها سلاحا حقيقيا في يد المقاومة وهي لم تدخر جهدا لإثبات جدارتها. لم يكن من السهل أن تثق فيها القيادة لكن أحمد ضمنها أمام المسؤولين وتولى تدريبها وتلقينها تدابير السلامة والدفاع عن النفس لكنها لم تضطر ابدا إلى استعمال العنف فهي لم تكن تسافر أبدا وحدها بل برفقة رجلين على الأقل أحدهما أحمد ثم إنها تتمكن بسهولة من كسب ثقة الجنود الإسرائيليين في البداية كانت الحراسة قليلة والدوريات متفرقة فلم يتم اعتراض طريقها سوى مرات قليلة لكن في الفترة الأخيرة مع تكرار العمليات والإغارات في أراضي الجنوب وتوغل المقاومين في أراضي العدو، أصبحت الحراسة مكثفة وصارمه لكنها عرفت من قبل الجنود كتاجرة أقمشة تقصد القرى المتفرقة في الجنوب لبيع بضاعتها، مع اثنين من مستخدميها يساعدان في تحميل الصناديق الثقيلة، لذلك فإن تكرار رحلاتها بصفة دورية لم يثر الشك لديهم. تلك التجربة زادت من تقاربها مع أحمد بدرجة كبيرة، بل لعلها صنعت الفارقه في علاقتهما التي اهتزت اوصالها لبعض الوقت، كانت تتوق منذ زمن إلى اقتحام كل اهتماماته بحضورها، كان يتواصلان بخصوص الدين والدنيا، لكن ظلالا قاتمه كانت تغطي منطقة المحظوره المتعلقة بالمقاومة، وانتظرت بفرغ الصبر أن يسمح لها بعبور الحواجز لتصبح حياته شفافة أمام عينيها صرح أحمد فيما بعد أن أمنيتها تلك كادت تصيرها باء منثورا في مرحلة ما حين فقد ثقته في قوة عزيمتها وربطة جأشها إبان رحيل ريما ذكرها مداعبا بمواصفات امرأة أحلامه امرأة بقلب رجل وهي بدت طفلة ضعيفة في تلك الفترة العصيبة ارتجفت حين أدركت أنها كادت تخسر الكثير دون أن تشعر كانت تنتظر منه صبرا ومسانده في سقطتها تلك في حين كان هو يرقب ردة فعلها عن كثب ليصدر حكما بأهلياتها من عدمها لتكون رفقة دربه تدرك الآن أنه على حق المقاومة ليست لعبة سهلة وكان عليها أن تثبت كل يوم استحقاقها للثقة التي وضعت فيها كان اشتراك يهودية في المقاومة الإسلامية امرا غير مسبوق ومحاطا بالتكتم والسرية التامين حتى إن عددا من رفاق السلاح كانوا يعتقدون أنها تلعب دورا وتتقمص هوية غير هويتها تلك التدابير كانت ضرورية من أجل الأمان الداخلي والخارجي ما الذي كان سيحصل لو سرت شائعة مدمرة باختراق المقاومة من قبل اليهود؟ مثل ما ادعت من قبل أن الكتب التي تأتيها من أحمد هي كتب ريما اضطرت إلى الكذب مرة أخرى للتغطية على غياباتها المتكررة في اوقات غير اوقات الدراسة اختلقت معنا مع لخيالها من الاعذار حتى نضبت قريحتها لم يكن من السهل إقناع والدتها المهوسة اصلا بمحاصرتها لكنها شاشتها في الفترة التي تلت وفاة صديقتها كانت لغما تهدد بتفجيره من جديد في كل مرة يضيق عليها الخناق فتتراجع سونيا التي ما زالت ذاكرتها زاخرة بصور ندى طريحة الفراش تصارع الكوابيس وتكتم احتجاجاتها في صدرها حتى لا ترى صحة ابنتها تتداعى من جديد وفي ظل تلك التحولات الشاملة طلب منها أحمد تحديدا موعد عقد قرانهما إنها لا تحس لكلماته نشوة تهزها وتجعل قلبها يرفرف في صدرها جاء ذلك الطلب تتويجا للتجاذبات التي عرفتها علاقتهما منذ الخطبه وحتى تلك اللحظة تكلما في اليهودية والإسلام طويلا وبات كل منهما أعمق معرفة وأقوى إيمانا نعم إنها أقوى ايمانا بالثوابت التي تجتمع عليها الديانتان رغم أنها كانت تقف على الحدود الفاصلة بين عالمين تزعم طائفتها أنهما متناقضان ويجزم أحمد بأنهما متكاملان لأن الإسلام لا ينفي اليهوديه بل جاء ليختم الرسل السماوية كافة ويوحد البشرية حول دين واحد لا كان فيه للتفرقة أو التمييز العرقي كما يقول صارت واثقة الآن من التشويه العميق الذي أحدثته أيدي رجال الدين العابثة على امتداد القرون الماضية في النصوص المقدسة منذ نزول الرسالة اليهودية تعلم الآن أنها لا تملك الحقيقة كاملة ويبقى عليها أن تبحث عن الملامح الأصلية لهذا الدين لكنها لم تعد تهتم في تلك الفترة بقلقها السابق من الاختلافات العقدية فهي وأحمد كانا قادرين على الانسجام حول أهداف مشتركة لا تثير اشتباكات أو تولد ضغينه كما أنها تعلم أن تبادلهما لم يكن كما بدا لها في أول الأمر سجالا وتحقيق نقاط لصالح طرف أو آخر بل بحثا في أغوار الحقيقة يوم الثلاثين من مايو سنة ألفين سيكون التاريخ الحاسم في حياتها تاريخ ارتباط اسمها باسم من تحب، تاريخ استقلالها عن سيطرة والدتها وتعصف شقيقتها، لكن كيف ستستقبلني الخبر؟ عضت على شفتها السفلى في توتر، لن يكون الأمر سهلا، كانت سونيا قد سخرت حياتها حتى ذلك الوقت لتربية بنتيها تربية دينية سوية، هي دانا قد تزوجت من مسيحي وغادرت المنزل، ولم يبقى غيرها لتوليها عنايتها ورعايتها، إنها تنتظر أن تعلن قريبا إنها علاقتها بأحمد وها هي تستعد لإخبارها بتحديد موعد عقد القران جلس أحمد على الأرض وتناول قنينة الماء أفرغ قسما منها في جوفه ثم مدها إلى أيهم الذي كان قد استلقى على ظهره في ضجر تناولها منه ثم وضعها إلى جانبه دون أن يشرب منها كانت المجموعة تلازم المسكن الآمن منذ ساعات طويلة وقد بدأ الملل والإرهاق يتسللان إلى النفوس والأجساد كان معظم الليل قد انقضى وأوشك الصبح أن ينبلج تمتم أيها بلهجة تترجم مشاعر رفاقه جميعا تأخروا هز أحمد رأسه موافقا ولم ينبس ببنت شفه الصبر بعض الصبر ثم سيكون الميدان لهم جاءه صوت أيهم مجددا، عقد قرانك بعد أقل من أسبوعين، هز أحمد رأسه موافقا، يشعر بالتوتر، كل ما يحصل حوله يشعره بالتوتر، الأحداث في تصاعد مستمر، وكل ما يرجوه هو أن يحتفل بعقد قرانه في هدوء وطمأنينة، أيهم وسماح سيعقدان قرانهما أيضا قريبا، واخيرا سيدخل بعض الفرح إلى البيت، الحجة سعاد ليست راضية تماما عن ارتباطه بندى لعلها تأمل بتراجعه في آخر لحظة لكن على الأقل لم تعد تعترض مثل البداية لعلها لمست بنفسها طيبة ندى وسلامة طويتها لعلها أحبتها هي الأخرى تمنيت أن يكون حسان معنا كان أيها من متكلم مرة أخرى كان لا يزال مستلقيا يحدق في السقف استدر إليه أحمد كأن تيار كهربائيا عبر جسده لثانية حسان؟ أين تراه اليوم يا ترى؟ هل سيعود يوما ما إلى عائلته؟ لا يزال يأمل أن يكون قد أسر ويوم تنتهي الحرب يوم تنتصر المقاومة وتفتح السجون ويحرر الاسرى ربما يعود فجأة سمعت حركة في الخارج انتبه الجميع وبدى في عيونهم الاهتمام حين سمعوا طرقات معروفة على الباب الخشبي وما إن أغلق الباب بعد دخول القادم حتى هتف في حماس ابشروا يا إخوتي إنه النصر كتيبتان تابعتان لميليشيا العملاء في القطاع الأوسط أعلنتا استسلامهما إنه لغيض من فيض إن شاء الله لم يتمالك الشباب أنفسهم من الفرح فعلت تافات التكبير والتهليل هبأيها من رقاده واحددنا أحمد الذي بالكاد استيقظ من أفكاره كانت الحركة قد عمت في المكان وفي غضون بضع دقائق كانت الفرقة على استعداد لتنفيذ الأوامر العاجلة التي وصلتها في صبيحة الواحد والعشرين من مايو سنة 2000 بدأت مسيرة شعبية فريدة من نوعها في مدن وقرى الجنوب تداعى الأهالي خصوصا أبناء القرى المحتلة من شتى المناطق استعداداً للاجتياح البشري المدعوم من قبل مجموعات المقاومة الإسلامية بعد التهجير القسري لعشرات الالاف من المواطنين عن قراهم وبلداتهم الذي دام سنوات طويلة شقت الجموع طريقها تنشد التحرير لم تفلت قوات الاحتلال التي شنت سلسلة من الاعتداءات البرية والجوية والبحرية ولا قوات الطوارئ الدولية في منع مسيرة العودة للمواطنين بدأ أن السيل البشرية أقوى من كل العراقيل وعند الظهر كانت ميليشيا العملاء قد أخلت عددا لا بأس به من القرى لتلوذ أعداد كبيرة من عناصرها بالفرار وسلم قسم منها نفسه إلى الأهالي مسيرة التحرير تواصلت لأيام تتفرق احيانا حين تهاجمها نيران العدو وقذائفه وتوحد صفوفها احيانا أخرى رافعة رايات التحرير متحديه المروحيات الصهيونية التي تتابعها عن قرب. سقط عدد من الشهداء من المدنيين، وظل البقية يتقدمون دون هوادة. يبيتون في العراء أحياناً على تخوم البلدات المحتلة تاهبا لتحريرها. كان المواطنون ينضمون إلى المقاومة المسلحة عن طيب خاطر. كل الطاقات البشرية المقموعة حشدت لهدف واحد، التحرير. ولم يكن النصر ليتأخر أكثر من ذلك ففي مساء اليوم الثاني من المسيرة بدأ جيش الاحتلال بجمع آلياته وأسلحته الثقيلة من عدد من المواقع تفرقت صفوفهم ورفض معظمهم التوجه إلى المواقع الأمامية التي شهدت نقصا فادحا في عناصر الحماية وفي اليوم الثالث كانت علامات الاحتفال قد ظهرت في ساحات مختلف البلدات إعلانا عن النصر الشعبي المحقق ليتم إخلاء كل مواقع العدو مع انتصاف اليوم الرابع للتحرير تعلقت عينا دا بشاشة التلفاز والدموع لا تكف عن الجريان على خديها كانت سماح والسيدة سعاد تجلسان إلى جوارها في منزل العائلة وكل منهما تضم كفيها إلى صدرها في تأثر بالغ لم تكن الأحداث الأخيرة التي هزت أراضي الجنوب لتتركن جامدات مزيج من الفرح والحماس والارتياح العميق شعور فريد قد لا يعيشه المرء سوى مرة واحدة في حياته كنا قد شاركنا في المسيرة الشعبية لليوم الأول ولم يبتعدنا كثيرا عن قانا لكن الفرحة الكبرى التي عاشها الأهالي كانت الفرحة بتحرير الاسرى المحتجزين في معتقل الخيام قبل أن تنقلهم قيادة الاحتلال إلى داخل فلسطين المحتلة تابعت النسوة البث المباشر الذي نقلته القنوات الفضائية والمحلية بشغف شديد، بل شاهدناه مرات ومرات، فقد كان يحمل في كل مره موجات من المشاعر التي لا تنضب، ما إن وصل الاهالي إلى بلدة الخيام، حتى توجهوا إلى المعتقل بعد فرار حراسه في ساعات الصباح الأولى، اجتاح حوالي خمسمائة شخص المكان في وقت لم يكن فيه الأسرى وعين بما يجري حولهم، حطم الاهالي بوابات الزنازين بما وصلت إليه أيديهم من عصي وقضبان حديدية وكان اللقاء الكبير اختلطت الأيدي عبر فتحات الزنازين المغلقة معلنة وصول الفرج قبل أن تنهار البوابات تماما وتترك شعاع نور يملأ الغرف الضيقة وهواء الحرية يملأ صدور الاسرى وينظف رئاتهم من هواء الأسر العفن وأمام أنظار العالم بأسره تعالت الأصوات بالتكبير والتهليل وسالت العبرات أنهارا لتزيد الموقف حرارة، التحمت الأرساد المجهولة في عناق حميم بعد أن تآلفت أرواحها دون تعرف سابق، احتفلت المدن اللبنانية دون استثناء بالنصر، وتواصلت علامات الفرح لأيام عديدة، خاصة مع بدء عودة الأسر المحررين إلى قراهم وعائلاتهم. لكن عناصر المقاومة لم تبرح المواقع بعد، فقد كان أمامهم عمل آخر بالتعاون مع الأهالي والسلطات لإعادة الأوضاع إلى نصابها في الأماكن المحرره كانت كل من ندى وسماح تنتظر عودة خطيبها بنافذ الصبر قريبا تحتفلان بعقد القران والنصر المفاجئ كان خير هدية لم تكن احداهما تحلم بظروف أفضل لبدء مرحلة جديدة في حياتها نهاية الحرب تعني بالتأكيد الاستقرار ونهاية المخاوف تعالت طرقات على باب المنزل هبت سماح من مجلسها في اضطراب سأنظر من الطارق تسارعت دقات قلب ندى ووقفت متطلعة إلى المدخل كانت تأمل أن يكون أحمد هو القادم مع أنها أدركت أنه لن يطرق باب بيته لم تفقد الأمل ربما كان خبرا منه عادت سماح بعد لحظات وقد تدرجت وجنتاها من الحياء والسعادة أمي أيهم بالباب وما لبث أيهم أن دخل مطرق الرأس في احترام بدرته السيده سعاد في لهفه حمد لله على سلامتك يا بني أين أحمد؟ ألم يرجع معك؟ قال مطمئنا افترقنا منذ يومين في المسيرات الشعبية لم أتمكن من العودة إلا ظهر اليوم وقد مررت إلى هنا مباشرة لاهنئكم بالنصر أشك في أن أحمد سيتأخر كثيرا اظنه سيصل مساء اليوم أو يوم غدا على أقصى تقدير ثم أضاء وجهه وهو يقول في حماس أردت أيضا أن أبشركم بعودة حسان وصلنا في نفس الشاحنة اليوم كان ضمن الأسر المحررين في معتقل الخيام لم تتمالك السيدة سعاد نفسها وأطلقت زغرودة عالية تشي بنشوتها بالخبر السار لكن رغم الارتياح كانت القلوب الاربعه تهفو إلى رؤية الغائب الذي انقطعت أخباره منذ أيام حتى تكتمل الفرحة لم يعد انتظرته طويلا لكنه لم يعد الأيام والأشهر والسنوات مرت كلها رتيبة مملة حزينة قاسية عليها وعلى كل من أحب أحمد لم تستطع سماح تأخير زواجها إلى أجل غير مسمى أيهم كان مستعجلا والحياة لا يجب أن تتوقف لغياب أحمد هل قتل؟ هل أسر؟ لا أحد يملك الجواب بعد مرور أربع سنوات على اختفائه لم يتم العثور على جثته ولم يصلهم أي خبر عن مصيره الجنوب حرر وجنود العدو انسحبوا أطلق سراح الأسرى وعمرت القرى المحتلة من جديد هل تكون الكتائب المنصحبة قد أسرتها واخذته معها إلى فلسطين المحتلة؟ هل يكون قتل خلال تبادل إطلاق النار وفقدت جثته في الاحراش هل يكون على قيد الحياة في مكان ما من أرض لبنان؟ لا أحد يعلم ولعلها لن تعلم أبداً أربع سنوات مرت لم يعود الأمل قويا مثل الفترة الأولى لم تعد تتطلع إلى الباب وتضطرب حين اقتراب سيارة قديمة من شارعهم لم تعد تنتظره كانت حركة المسافرين في محطة القطارات بتونس العاصمة مرتبكة كعادتها همهمه غامضة تسري في المكان هي مزيج من أحاديث الجالسين في قاعات الانتظار ونداءات الباعة المنتشرين في الباحه الخارجية ووقع الخطوات المنتقلة بين جنوبات المحطة جرت ندى حقيبتها باتجاه البهو المركزي بفكر سارح وعقل مشغول. سبقتها سونيا ببضع خطوات ثم التفتت موضحة انتظريني هنا تبعتها ندى بنظراتها وهي تبتعد نحو شباك التذاكر وتقف منتظرة دورها مع بقية المسافرين رفعت عينيها إلى لوحة الإعلان عن الرحلات الضخمة التي تتصدر البهو ما زال هناك المزيد من الانتظار القطار المتجه إلى قابس لن ينطلق قبل ساعتين بعد ست ساعات على متن القطار ستستقلان الحافلة حتى الميناء حيث عليهم استعمال وسيلة نقل أخرى نقلة الركاب العائمة التي تسمى البطاح تنهدت وهي تتخيل بقية المشوار الطويل ثم سارت بخطى متعبة لترتمي على مقعد خال في قاعة الانتظار هامت نظراتها بين وجوه المسافرين المتناثرين على المقاعد كانها تحاول قراءة حكاية كل منهم بين صفحات ملامحه هل يمكن لأحدهم يا ترى أن يقرأ تفاصيل حكايتها على وجهها ترأت ابتسامة شاحبة على شفتيها لا تعتقد ذلك فحكايتها اشبه بكتاب حكايات تسللت إلى ذاكرتها الأحداث البعيدة وتسلل النعاس إلى جفونها المرهقة فغاصت في كرسيها وسافرت بعيدا مستلقية على سريرها عينها تحدقان في السقف ملامحها خالية من التعبير حين فقدت ريما بكت كثيرا وحزنت أكثر وهن جسدها ولازمت الفراش لكنها الآن لم تعد قادرة حتى على الحزن في الأيام الأولى كانت تتردد كثيرا على سماح تجلسان تتسامران وتتقاسمان الأمل بعودته القريبة لكن غيابه طال والأيام أصبحت أسابيع والأسابيع تتالت فصارت أشهرا القلق سيطر على حياتها والضغط تزايد من طرف عائلتها لم تعد الكلمات تسعفهما ولم تعودا تجدان ما تواسيان به نفسيهما نفد زادهما من الأمل والصبر وصارت لقاءاتهما تستنزف طاقاتهما وتزيد من الألم الكامن في صدرهما ففضلت الابتعاد والانفراد بشجنها سونيا تحاول أن تدبر لها زواجا جديداً، ولا تدخر الخطط من أجلها ربما أراح اختفاء أحمد من عبء ثقيل فهي على أي حال كانت تتمنى قطع العلاقة بأي شكل من الأشكال ابتلعت مرارتها بصعوبة وكتمت أنينها سمعت خطواتها في الممر إنها قادمة اغمضت عينيها لتهرب من المشهد المتوقع فتح الباب وأطلت سونيا ساد الصمت للحظات بين الأم وابنتها قبل أن تقول سونيا في رجاء يشبه ملل لم تغادر فراشك بعد؟ أنسيت أن لدينا ضيوفنا اليوم؟ نعم ضيوف اخرون من معارف والدتها جاءوا لمعاينة البضاعة يعني التعرف إلى العروس حبست العبرات في مقلتيها وهي تقول في اختناق أرجوك اتركيني بمفردي لا أريد شيئا الآن. هتفت سونيا في ضجر. أنت دائما لا تريدين شيئا. أتعبتني. إلى متى ستظلين هكذا؟ لم تجب ندى. بل سالت العبرات على وجنتيها في صمت. كأن كلمات والدتها حركت رماد حزنها الخابي في أعماق صدرها. أصبحت كل الأيام متشابهة لديها. لكنها بالتأكيد أيام مختلفة عن ذي قبل. أيام خالية من الفرح والسعادة خالية من الأحداث خالية من الحياة هل هذا هو الفراغ الخاوي الذي تحدث عنه أحمد؟ انتهت الحرب عما السلام وفقدت حياتها كل معانيها. لكنها تدرك أنه يكفيها أن يعود أحمد لترحب بحياة الاستقرار رتيبة تلك مهما بدت مملة تأففت سونيا بصوت مسموع ثم صفقت الباب بحده وابتعدت وهي تضرب الأرض بخطوات عسكرية غاضبة نفس المشهد أصبح يتكرر كثيرا في الفترة الأخيرة لم يعد يثير في نفسها سوى جرعة صغيرة من المرارة الإضافية تعالى رنين هاتفها الملقى على المندضة لم تتحرك من مكانها ولبثت جامدة تصيغ إلى رناته الصاخبة في لا مبلاء لا تريد الحديث إلى أحد انقطع الرنين تنهدت في صمت وعاد الفراغ ليخيم على كيانها كانت قد اقتنت الهاتف إبانا ضمامها إلى حركة مقاومة احتاجته للتواصل مع أعضاء المجموعة يجب عليها أن تتخلص منه الآن لم تعود لها به حاجة يذكرها بأشياء كثيرة لا حاجة لها بها الآن تعال الرنين من جديد بدا كأن في نغمته نوعا من الإلحاح مدت ذراعها في كسل وأمسكته لتطالع الشاشة لوهلة رفعت حاجبيها دهشة وهي تكتشف المتصل كان أحد أساتذتها في الجامعة كيف حالك يا ندى لم نرك منذ فترة في الكلية عسى أن تكون صحتك بخير أجابت في ارتباك بخير أنا بخير لم تكن قد تجاوزت دهشتها بعد وهي تحاول تذكر سبب وجود رقمه في ذاكره هاتفها اتصلت بك لأخبرك بصدور النتائج الخاصة بالمنحة المنحة؟ آه نعم الآن فقط تذكرت كان قد أخذ رقمها منذ بضعة أشهر بعد أن أقنعها بتقديم ملفها للحصول على منحة جامعية لمواصلة دراستها في فرنسا لم تكن شديدة الاهتمام بالأمر لكن الأستاذ بدا متحمسا وطلب أن يظل على اتصال بها حتى يوافيها بالنتائج تهني الحار يا ندى لقد تحصلت على المنحة تمتمت بعبارات الشكر وهي بالكاد تستوعب كلماتها عن الإجراءات اللازمة قبل السفرة المرتقبة لكن المعلومات ما لبثت أن تصاعدت إلى خلايا عقلها واتسعت عينها حماسا وإثارة نعم هذا ما يلزمها الهجرة كل أنبياء الله هاجروا حين ضاقت بهم السبل هي لن تهجر بدينها لكنها سترحل بحثا عن سلامها الداخلي المنحه جاءت في الوقت المناسب بالضبط يجب أن تبتعد عن هنا عن والدتها التي تخنق حريتها وتحاول تزويجها باي طريقه وعن كل ما يذكرها باحمد وبالماساه التي تعيشها في غيابه عن سماح والسيده سعاد اللتين لا تملكان ما تواسيان به نفسيهما فضلا عن مواساتها هي سرت الحياة فيها واستيقظت حواسها رمت اللحاف عنها وغادرت الفراش وقد اتخذت قرارها نعم هذه المنحة هي فرصتها قرب النجات الذي جاءها من حيث لا تحتسب ودون أي تردد جرت إلى والدتها لتنبئها بقرارها الجديد سار كل شيء بسرعة خيالية أو هكذا بدت لها الأيام التي سبقت السفر بما أنها شغلت بشيء آخر عن الانتظار اليائس الذي غرقت فيه لفترة طويلة لم تكن شديدة الحماس للدراسة التي تنتظرها في فرنسا لكنها تشبثت بحل الهرب فلتذهب لتجتر أحزانها بعيدا لم تجد أدنى اعتراض من والدتها على السفر فهي الأخرى أيدت فكرة ابتعادها عن كل ما يذكرها باحمد عسى أن تستعيد توازنها وتحذفهم ذاكرتها نهائيا لم تقتني الكثير من المشتريات لم تجد المتعة لتقوم بالتسوق اكتفت بحاجياتها القديمة وإن كانت تحمل في طياتها الكثير من الذكريات أما اللحظات الأصعب فقد كانت لحظات توديع سماح والخاله سعاد من تشاركنها ألمها وحملها الثقيل أحست بأنها تتخلى عنهما أو تتخلى عن عهدها تجاه أحمد لكنها لم تعد قادرة على التحمل كان يجب أن تبتعد لبعض الوقت وها هي هنا هي تستلقي على سرير آخر في مكان آخر تحدق في السقف من جديد وتكتم عباراتها، لكنها الآن وحيدة وحيدة حقا لن تدخل عليها سونيا هنا لن تشجر دانا هنا ولن يشاكسها ميشال هنا ولن ترتمي في حضن بابا جورج حين تحتاج المساندة وصلت في ذلك الصباح إلى العاصمة الفرنسية باريس حين خطت خارج المطار لفحت وجهها البرودة القارصة برودة تشبه تلك التي سكنت قلبها وجمدت مشاعرها فحملتها على ترك كل شيء وراءها والمجيء إلى هنا كانت الجامعة قد اهتمت بتأجير شقة صغيرة لها في مبنى أكثر سكانه من الطلاب فلم يكن عليها إلا أن تعطي القصاص التي تحمل عنوان السكن لسائق سيارة الأجرة سرحت طوال الطريق وهي تتأمل المباني التي تحف جانبي الطريق في شرود لا مبالي إنها في مدينة الأنوار كم حلمت بالسفر إليها اختارت دراسة الفرنسية في الجامعة لكنها تمنت أن يكون لرحلتها طعم آخر ان تجئها في شهر العسل يرافقها فارسها فترتبط بها أحلى ذكرياتها لكن شتان بين الحلم وهذا الهروب الاضطراري الذي لجأت إليه حاولت أن تفر من أفكارها بمحادثات السائق ترحت عليه بعض الأسئلة عن بعض المباني التي شدت انتباهها لكنه كان يجيب على قدر السؤال دون استفاضة. تنهدت في ملل. لو كان سائقا لبنانيا لما أضع الفرصة ليستعرض معلوماته ويغرقها بشتى ألوان الأحاديث عن التاريخ القديم والحديث. لكن يبدو أن السائق الفرنسي انضم إلى قائمة المتأمرين عليها. غاصت في وحدتها مجددا ولاذت بالصمت. عبرت السيارة الطريق السريع، ثم اقتربت من قلب المدينة حيث يشتد الزحام وتتعطل حركة المرور. فانتهزت الفرصة لتتأمل المشاهد من حولها، اشرقت بعنقها، لتنظر إلى الماء حين شقت السيارة أحد الجسور التي تعلو نهر السين. في تلك اللحظة، كان أحد المراكب السياحية التي تنظم جولات عبر النهر يمر تحت الجسر، وجدت نفسها تبتسم دون ان تشعر، وتلوح لطفلة صغيرة جلست على السطح تطالعها بنظرات بريئة. تابعتها ببصرها إلى أن اختفت تحت الجسر ثم تحولت عيناها إلى الدكاكين الصغيرة التي تناثرت على جانبي النهر تبيع اللوحات والتحف التذكري للسياح سبقت السيارة أفكارها وهي تمر بالقرب من الحي اللاتيني الحي السياحي عن جدارة حيث كل أنوان المطاعم ألقت نظرة سريعة على الطرق الضيقة الملتوية التي تزخر بالألوان الصاخبة التي تغطي واجهات المحلات ولافتاتها وبمزيج من الروائح التي تداعب الحواس لبثت تتلفت إلى الخلف بعد أن تجاوزت مدخل الحي وقد حرك المكان رغبتها في الاستكشاف لكن السيارة لم تبتعد كثيرا بل توقفت بعد أن عبرت بضعة شوارع أمام مبنى قديم مثل كل المباني الباريسيه الصامدة نزلت وهي لا تزال تحت وقع المفاجأة ستكون قريبة من أجمل المعالم الباريسية بعد دقائق قليلة كانت تدخل شقتها في الطابق الخامس للمبنى العتيق غرفة ذات مساحة صغيرة لكنها جيدة الترتيب والتنسيق قامت بجولة استكشافية سريعة لم يكن هناك الكثير لتراه سارت ناحيه النافذه منظر جميل عرفت فيما بعد انها كانت تطل على حديقة اللكسمبورغ المعروفة موقع سكن مميز لكن ما إن انتهت من التعرف إلى المكان؟ حتى سرى في نفسها الانقباض من جديد وفترى حماسها تجاه المدينة والسكن والشقة والدراسة عادت تسترجع شريط الذكريات القريبة عادت تناجي أطياف الماضي التي خلفتها وراءها ظنت أنها ستقدر على الفرار منها وجدت نفسها تتخذ تلك الوضعية تستلقي على الفراش وتحدق في السقف لم تدرك مضى عليها من الوقت وهي تتأمل الفراغ في وضعية الاستلقاء لكن طرقات مترددة على باب شقتها ايقظتها من غفوتها. رفعت رأسها في استغراب. إنها لا تعرف أحدا هنا. غريبة في باريس. من الذي يزورها؟ وقفت في ارتباك واقتربت من الباب. هاتفت بالفرنسية دون أن تفتح الباب. من هناك؟ جاءها صوت أنثوي ذو لهجة أجنبية. مرحبا أنا جارتك. اطمأنت ندى. وسارعت بفتح الباب لتطالعها فتاة شابة بنظرات باسمه بدت ملامحها أوروبية لكن لكنتها لم تكن فرنسية اتسمت بدورها وهي تقف مترددة أمام الباب هل تدعوها إلى الدخول؟ لكن الفتاة بادرتها على الفور بفرنسية متعثرة علمت أنك وصلت اليوم لذلك فكرت في دعوتك لشرب الشاي معي أنا أيضا وصلت منذ أيام قليلة وأسكن في الشقة المواجهة أرجو أن نصبح صديقتين لم تملك ندى إلا أن تجيب دعوة الفتاة الرقيقة والعفوية فهي على أي حال كانت تضيق ذرعا بوحدتها وتبحث عن من ينتشلها من دوامة الحزن فاغتنمت الفرصة لتمضي أمسية مسلية مع جارتها أنابيلا القادمة من إيطاليا تحدثتا عن باريس وأجوائها وعن الدراسة التي تنوي كل منهما القيام بها كانت أنابيلا تكبرها بسنتين وقد جاءت لدراسة الفنون التشكيلية لكنها لم تتعلم الفرنسية إلا في مرحلة متأخرة لذلك فإنها لم تكن تتقنها بشكل جيد وكانت تعتبر وجود ندى إلى جانبها فرصة طيبة حتى تمارس اللغة ما أمكنها ذلك تطرقتا إلى جذورهما وبلاد كل منهما وما يميز ثقافتها وتقاليدها واستمرت الأحاديث بينهما حول شتى الموضوعات وبسرعة ارتاحت كل منهما للأخرى وتوعدتا على القيام بجولة سياحية مشتركة أحبت ندى الشاي والحلويات الإيطالية الخفيفة ووعدت صديقتها الجديدة بتعريفها إلى الأصناف اللبنانية التي تجيدها حين انسحبت إلى غرفتها أخيراً كانت قد استعادت بعض الحماس لديها الكثير لتفعله هنا وهي لن تكون وحيدة تنهدت وهي تفتح حقيبتها التي ألقتها جانبا حين دخولها ربما عليها أن تفرغ محتوياتها وترتبها حتى تحس ببعض الاستقرار في شقتها الخاصة فتحت الصوان وأخذت ترصف حاجياتها بعقل شبه غائب أمامها يومان قبل انطلاق الدروس في جامعة السوربون عليها إنهاء الكثير من المعاملات واقتناء ما ينقصها من مستلزمات الطبخ والتنظيف وكل ما يخص الحياة اليومية نعم لقد أصبحت لديها حياتها الخاصة الآن أصبحت مسؤولة بالكامل عن طعامها ونظافة شقتها تلزمها بعض الحاجيات الدراسية أيضا كانت قد أخذت تعد قائمة في ذهنها حين لاماست كفها جسما صلبا حشر بين الملابس سرت في جسدها قشعريره باردة وهي تخرجه بيد مرتجفة كان كتاب القرآن الكتاب الذي أهداها إياه أحمد حين كان يعلمها معريمة لا تذكر أنها وضعته في حقيبتها بل لا تذكر آخر مرة رأته فيها منذ اختفاء أحمد لم يخطر ببالها لكنها كانت سعيدة باكتشافها الغريب ذاك مهما كانت الطريقة التي وصل بها إليها فهي سعيدة لوجوده بين يديها الآن بوجود قطعة من ذكريات أصرت على ملازمتها عنو رغم محاولة الفرار المتعمدة احتضنته في تأثر وأجهشت بالبكاء لم تستطع تمالك نفسها أكثر بعد مقاومتها العنيفة منذ وطأت قدماها هذه الأرض الغريبة تركت العبرات تسيل على وجنتيها وتطفئ حرارة حسرتها توقفت فجأة عن البكاء ومسحت وجهها بظهر كفها كيف ساهد عن ذلك؟ تذكرت موقفا جمعها باحمد منذ سنة ونصف حين علمها الوضوء وقراءة القرآن تذكرت وقوفها عند عتبه الباب تودعه وكلماته التي ما زالت ترن في أذنيها بكل وضوح. عديني ان حصل لي مكروه ما، أن تقرئي كل يوم ربع ساعة من القرآن من أجلي. يا الله، مرت شهور على غيابك يا أحمد، وأنا لم أفكر في الوفاء بوعد لك. استسلمت للحزن واليأس، ونسيت ما عاهدتك عليه. وضعت الكتاب جانبا ونهضت في اتجاه دورة المياه. حفظت درسها. عليها أن تتوضأ أولاً أتمت طقوس الطهارة على الطريقة الإسلامية ثم وضعت غطاء رأسها وجلست على الأرض تحتضن كتاب القرآن أخذت تقرأ في اهتمام قرأت وقرأت كثيراً تجاوزت ربع الساعة التي طلبها منها كأنها تحاول التعويض عن الأيام الطويلة الماضية التي قصرت فيها لم تكن تفهم الكثير بل لم تكن تركز كثيراً مع المعاني أصوات تخرج من بين شفتيها لا غير لكنها أحست بالراحه حين انتهت من حصة القراءة الغريبة تلك أحست بأن أحمد قريب منها يراقبها من مكانه المجهول وروحه ترعاها أينما كانت وعلى تلك الأفكار الوردية الحالمة غفت على الأرض وهي تحتضن الكتاب وعلى شفتيها شبح ابتسامة راضية عزيزي أحمد لا يمكنك أن تتصور كم الجامعة واسعة وكم فيها من الأقسام لكن الشيء الأكثر إثارة هو الجنسيات المختلفة هنا كأن شعوب الأرض كلها أرسلت سفراءها لتمثيلها في الجامعة صينيون وهنود وافارقه واخرون من مختلف الجنسيات الاوروبيه مزيج لا يصدق من الألوان والأصول المختلفة صحيح أن لبنان فيها من التنوع العرقي والديني الكثير لكننا على الأقل نتكلم لغة واحدة ولا نجد صعوبة في التواصل من حسن حظي أنني أجيد الفرنسية وأتكلمها بطلاق لكن ذلك ليس حال جميع الطلاب حتى أنا بيلا جارتي في السكن تجد بعض الصعوبات وقد وجدتني في مناسبات كثيرة ألعب دور المترجم لأساعدها على قضاء بعض الحاجات الجامعة فيها تخصصات كثيرة وعدد الطلبة كبير أيضا هذا ليس غريبا على جامعة بمثل هذه الشهرة قاعة الدرس رائعة من حيث الدهيئة والتجهيز والمدرجات تتسع لمئات الطلبة تعرفت إلى بعض الطالبات في درس الفلسفة واحدة من رومانيا والأخرى من أرمينيا وقد تناولنا طعام الغداء معا لكنني لم أتناول سوى الخضروات فليس من السهل هنا إيجاد المطاعم التي تصنع طعاما يحترم الشعائر اليهوديه أتممت تجهيز شقة الصغيرة اشتريت مفارش وستائر وغيرت ورق الجدران حتى أترك في المكان بصمة الخاصة وأحس بأنني في منزلي حقا أنا بل ساعدتني في الأشغال وقد أمضينا وقتا ممتعا هي فتاة طيبة جدا بريئة وعفوية مثل طفلة صغيرة عائلتها تسكن إيطاليا وهي تسافر إليهم مرة كل شهر الرحلة طويلة بالقطار من باريس إلى ميلانو لكنها تعودت أكثر مني على السفر فقد درست من قبل في روما بعيدا عن عائلتها الحياة المستقلة ليست سهلة أبدا علي الآن أن أهتم بكل شيء بنفسي دون إرشاد من أحد التفكير في المشتريات وحاجيات البيت والمعاملات الإدارية والفواتير علي أن أتعود على كل هذا حقاً افتقد أمي رغم أنني جئت إلى هنا فراراً من حصارها وتحكمها في حياتي إلا أنني أعترف بأنها كانت حريصة على راحتي اكتشفت كم أنا وحيده وضائعة من دونها افتقدك جدا أيضاً أكثر من أي وقت مضى لذلك سأكتب إليك كل يوم عسى أن تصلك رسائلي يوما ما أريد أن أشاركك كل لحظات حياتي الجديدة لا تقلق لن يفوتك منها شيء سمعت طرقات خفيفة على بابها إنها انابيلا دون شك اتفقتا على الذهاب للتسوق معا لحظة أنا قادمة أعادت قراءة رسالتها بسرعة ثم وضعتها في الظرف ترددت للحظات وهي تمسك القلم عليها أن تضع عنوانا على الظرف لا يمكنها أن ترسله إلى منزل أحمد لا تريد أن تنكأ جراح والديها التي لم تندم البعض ولا يمكنها أن تدع رسالتها تقع بين يدي أحد غيره إلى أين ترسلها إذن؟ ليتها تعرف أين يكون ندى ألم تجهزي بعد؟ كانت أنا تستعجلها نعم وجدتها وبكل ثقة خطت العنوان عنوان منزل الضيعه منزل الأحلام الوردية حيث كان يفكر أحمد بالاستقرار بعد الزواج وإنشاء مشروعه الخاص لن يذهب أحد إلى هناك في مثل هذا الوقت من السنة كما أنه لا أحد يهتم بتفقد صندوق البريد فالعائلة لا تتلقى مراسلات هناك ستكون الرسالة محفوظة إلى أن يأتي صاحب المنزل إلى أن يأتي صاحب المنزل وضعت الرسالة في حقيبتها وجرت لتفتح لأنابلة وقد انشرحت أسريرها